وَبِعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ انصر الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسهم وضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 واتبعوا اهواءهم مثل الجنة التي يعد المتقون فيها انهارا انهار من ماء غير آسر وانها من لبن لم يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيما من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواء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 فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا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 فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أَنَّ لَهُمْ الهدى الْشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ الْشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَعَمْلَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ سنقيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم ملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه, رضوانه فأحذط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم 121. أعرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبِلُوَنَكُمْ حَتَّىٰ أَنَّ عَلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبِلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّزُوا عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقَ الرَّسُولُ وَشَاقَ 121. الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يرىكم اعمالكم من الحياة الدنيا لعبوا وإن تؤمن وتبتقو يأتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخروا ويخرج أضراركم ها أنتم هؤلاء تدعون لت 111. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم